سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة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 وَأَنَّ اللَّهَ تواب حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِافكِ عِصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تحسبوه شَرًّا لكم لَا هو شَرًّا لكم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 ولا ياتل اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين, والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره لعنو في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون joumaezi, wfffihim Allah dinahum al-haq, wa al-haq al-mubin, al-khabithat lil-khabithin al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 أو آباءهن، أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، او أبنائهن،, أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن.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 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا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 رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله لا تلهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما ويعملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا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 ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض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 فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ تُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ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 بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا دعوا إلى الله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولائك هم الفائزون واقسم بالله جَهْدَ ايمان لم أَمَرْتَهُمْ لا يخرج قل لا تقسم طاعه معروف in Allah, Ravirun, Bima Tamalun. Ulah, April, Allah, April, Rasul. Voor in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 La het even kijken. Het is niet zo dat je het leven langs de rug hebt. Het is niet zo dat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 فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا Qad ya'lamillahi illa din yatsallalun min kum liwa'da, fal yahdharilladina yukalafun an antu sibahum fitna, antu sibahum fitna